صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله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 قُلْ فَاتُ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ وَدَعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ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 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة, إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا برقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك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 وَيُرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ قُلْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ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 فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل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 ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَنَتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كان كبر عَلَيْكُمْ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة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 ثَُّ بَعَثْنَ مِم بَعْدِهُّ سَوهَارونَ إلَى فِيعَعون إلَ فِرعَوْونَ وَمَلَائِهِ بِآاتِنَا فَسْتَك بَرُوا وَكَانوا قَوْمَم مُجرَِمين فَلَمَّا جَ أَوْمُ الْ الحَقُّ من عندنا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 إِلَّ ذُِّيَةُم مِ قَوْمَ إِلَّا ذُ الرِيَةُم قَوْمِهِ على خَوْفِ مِنْ فِ الرعوونَ وَمَلَئِيمُ أَ يَفتِنَهُم وَإَِّ فِي الرعوونَ الْعَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا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 أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آمن تَيتَ فيِيععونَ وَمَلَأَهُ زينَةَ وَأَمولَ زينَةَ وَأَمولًَا في الحيةِ الدُّنْيياَا ربَّن لَظُِّ عَ سَبينَك رَبَّنَطُ مِ الصلَ أَموالم مشْدُدَ عَ قُل فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ لَلِيمَ قَالَ قَجُوجُ بَدَّعَتْكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتَ أَن لَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ إلا الذي بَنُوا إِسْرَائِيلُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عناياتنا لغافلون ولقد بوأنا بنين صَرَايَا لَمَبَوْا وَصِدْقٌ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قرية نامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي عن قوم لَا يَا تٌ نُذُرًا قَوْمًا لَا